عليه ما ما نكشوف شو مصدق عند الصلح طبعا ناس ذلنا على عادنا ما ما كان مفوش بالوسط ولا عصا قلنا على العهد, العهد القديم جاء على الأئمة مو أحد حد جاء حد, حد, حد الأئمة عبد الرحمن بن المهدي المدينه حبطت رداءه يصلي عليه عليه ما ما جلس فتح وصل واجد رداء قلنا هذا اللي بيحدث في مسجدنا أنا ربي يسجد هاي فكنا شوف حطت رداءه ما فوش فقده عبد الرحمن بن المهدي السبع قلنا ليش نصنع شيئاً يعني ليس عليه أمرنا وعملنا وليس عليه سنة, سنة أهل المدينة من عهد المبيلات والدكتر مع أنها قضية بطيطة جداً ولا قد لا امتبت إليها ولكن ضدقة فكيف محدثات عظيمة تعلقت من الله نفياً وتحقيماً أو تشبيها تعلقت بالإيمان تعلقت بالقدر نفياً وتعطيلاً تعلقت بالنبوات وحقوق الرسل تعلقت من الأمور عظيمة من كليات الدين وأصوله إلغاءاً ثاماً أو تشبيهاً أو تح لا شك الناقض هنا يكون أعظم وأخفر بلا شك نعم السؤال التاسع والتشعون بعد المئة إلى كم, كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها في الدين الجواب تنقسم إلى قسمين لدعة مكفرة وبدعة دون ذلك لطبيعة الحال البدعة منها بدعة كفرية وهي لقبة أصل من أصول الشر والدين فأي بدعة توقف أصل كنفي استفات وتعطيلها كنفي القدر وعلم الله السادق الأمور كبدعة الروافض وكثري الصحابة وقاذفي أمهات المؤمنين وذاعمي نقص القرآن كبدعة أهل القبور عباد القبور ينظرون إليها وينظرون إليها ويتطوفون بها ويسألون أصحاب القبور الحاجات كل هذا بدعة ما ذهب حياذا بالله كفرية كالبدأ الخطور الحديثة التي ظهرت له يقصى شرع الله ويقصى دين الله عن الحكم وإحلال القوانين الوضعية والآراع البشرية محل شرع الله ودينه كل هذه بدع ماذا كفرية لأنها تنقض ماذا أصول كلية في الدين والملة وهناك بدأ مما يصنعه والكثير من الناس تتعلق بجأة ليش الكفرية بفعل معين بزياجة معينة في عمل دين شيء معين يعتقدونه وليس مما ينقل عنه من الأمور الشرعية الكلية الدين على البدعه لكن لا ترقي للبدع ماذا لا ترقي للبدع الكفري نعم فيفصل الشيخ نعم السؤال المأسان ما هي البدع المكسرة الجواب هي كثيرة وضابطها من أنك أمرا مجمع عليه متواسرا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيبهم بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهوار ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيف أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله وآخرون مغورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها إذن هذا الظالم أنكر أمرا علم من الدين الضرورة من أصول الشر والدين هذه بدعة كفرية ضرب ما تعد بدعة جهنينة الجهنين يعطلون صفات الله كلها عياذا بالله فاعتبرون الله هو وجيد المطلق وإن الله بلاك في كل مكان تعالى الله عن قوله ويدعمون خلق القرآن القرآن مخلوق وغيره كبدع الرافضة الرافضة ليس من الإسلام في شيء ليس من الإسلام في شيء كبدع غلاق الصوفية عباد القبور ومستغيثين يد كل هذه بدعة عياذا بالله كفرية يقول الشيخ يعني منهم من غلم النعين قطوا هذه من قواعد الدين كل زعماء وكبراء ورؤساء البيضع الكبرى اللي ظهرت في الإسلام كلهم إذا درستوا حوالهم تجدهم زنادقا ليس من الإسلام أصبح إما ترجع إلى يهودي أو ترجع إلى نصراني أو ترجع إلى مدوسي أعطيك الأمثلة بدعة التشيع وكذا ثم تأليه علي ثم تسبو الصحابة ثم بازرها الدولة من السبع اليهودي أدي أساس الفرق الصبائية يهودي ما أعرف الإسلام وماذا يتبعى عربي يبدو ختنة وهو الذي ألب الناس على أمين عثمان حتى قدره رضي الله عنه ثم ألد دعايلة عليه عليه ثم ثم إلى أن قلت لأن البدعة العظيمة البدعة الرضاطنية عموما والراغلة وكلهم يرجعون إلى مرجع بيغة السبائية التي أثثت عبد الله بن اليهود من يهود اليمن ترجع إلى بدعة القدر نفس القدر إلغاء القدر اعتباره غير موجود إلى رجل مصراني نقل ذلك الأوزاعي يقول رجل مصراني من قال بالقدر في الإسلام رجل مصراني اسمه في, سوية. في سوية. أسلم. ثم بدر البيقرة الخبيثة هذه في القدر وتربى عليها بعض بعثاء حكوم من أهل الأغرال كالجعد وأمثاله وغيان الدمشق ونعبد بن عويل الجذري وأمثاله ثم رجعنا نقرانية مرة مهرة ورسل لمنهمة كنفية خبيثة بدر البيقرة ثم رجع إلى أصوله وبقيت البيقرة نمت عليها شجرة خبيثة في الإسلام اشتثها من اشتثها وبقيت أصولها تخروج على مدار الثالث ترجع الى بدعة التصوّف حياداً بالله وعبادة القبور تجي ترجع الى اهل التشيع من المجوس وغيره فأي البدعة الكبرى كلها تقريباً بازعوها ومؤسسوها الأول غير المسلمين أصلاً إما ينودي أو نقراني أو أو مجوس وهذا معنى الشيخ وليس يقول شيخ الإسلام أما رؤوس البدعة الكبرى فهم زنادقة وقفلاء كرؤوس راتبة رؤوس جهلية رؤوس العباد القبور وغيره كلهم زنادقة فأنا قد أقر ببدعتهم بعض الأفالم يقول بعض الأفالم أن هؤلاء لا يحكم بكفرهم حتى يعلمون ويبيح لهم الحجة. فهين أن تقام عليهم الحجج فأن أقره أن ذلك ما أحد القوم يجهل وأنما طرح إناد واستكبار ودفع وضح ودفع وضح النص الشرعي أن ذلك يحسن بكفرهم إثبات القضية وهذه يعني المثبِلة نعم لكن البدعة كفرية كفرية ما في كفر ما هي البدعة التي غير نعم السؤال الأول وبعد الناسين ما هي البدعة التي هي غير مكرفة الجواب هي ما لم تكن كذلك ومما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسلة كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعاتهم لأجلها وتأخيرهم بعد الصلوات وبعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم خطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعي بل بنوع تأويل وشهوات نفسامية وأغراض دنيوية البدع الغير كفرية مثل الشيخ سيدعى المرانية نتبع لمران بن حكم فإن مران بن حكم أحدث عدة بدع لما كان أميرا في المدينة أيام حقوق الدولة العموية مثل ما هذا؟ مثل تقديم الخطبة على الصلاة العيد، فإن السنة المستقرة أن يصلى ولا يخطب ثم يخطب هذا السنة المستقرة فجاء مران خطر ثم صلى ليس الناس ما يجي سوء. يعرفون ماذا سيقول إما في علي ولا بعد الصحابة إما سيغير فيصلون لمشوف يطرطون خطبتهم فهو ماذا قلت قال لا سناجعين يخطب طب السنة حتى ننزلهم بالجلس فعنك رحي أبو شعيد الخضر وغيره جذبه بردائه قال غيرتم بد قال قد طرك ما هنالك ان الناس لا يجسون لنا فقدمت فطبة على الطلاب بدعا لكن هذه بدعة راضرة وبدعة جهنية ما نرأت حدا ماذا الكون لو بغت حدا الكون ما تلزم على الصحاباتهم ولا قرروا له بزيعة أسفل مثل ما يعني يأخذ البيعة لأبنائهم وأبناء أبنائهم كما جاء في الحديث لا بيعتان في بيعة فأخذ البيعتان والطلاب والأربع حتى هذه أيضا ماذا بدعا لن يقرها عليه انتظاره كبار وأيمة اكتبار الصحاب و اكتبار ايمة الاثنان ونحن ذلك ونحن ذلك من مثل هذه الأمور من ما لا ترقى إلى البدع الكبرى الناقضة بالشرح والدين ولكنها البدع يجب انكارها يجب التحليم منها عدل متابعة فائلها عليها نعم الساب هذا الشيخ خضاجه بأنه لم يطعن احتقاظه طبعا تعزل عمومي مع علي اصبحت احم وثارات من ابتداء من الصفين لما قاتل اهل الشام مع معاوية و اهل الرغماء علي هذه إحدى تبلت بعض من الطائفتين بعضهما لبعض، فأصبح ما يعرف بالأموية أو المرورية طائفة واحدة تبلت مذهب ما يسمى بالمصدر أو يعني التعرض لآب المؤمنين عليه في نوع تأويل لا يحق لمثل ببدعة الرافضة اللي هم أصلها مجوزي، أصلها مجوزي. كذلك أيضا غيرها مثلا العثمانية فرقة معينة تعتقد مثلا أن عليه هو الذي تآمر على قتل عثمان رضي الله عنه ذلك ورد عليهم هذا الإنفع في وقته ونحو ذلك ونحو ذلك الشاهد مثل هذه الأمور كانت لها يعني مبررات ظهرت كثائر القتال يحدث مثل الشيح عليحا والبغباء لا نحقف هذا ببضعة الضغط وهي رسولها مجوسية كفرية يا ذب الله تعالى يسبو صحابه عموما ولا ولا يستمروا بحث ويقفون أمهات المؤمنين يعني تجاوز الأمور تجاوزا عظيما ما عدى علي وخمسة أو ستة المقدار وسلمان نعم أكثر رحمة الله عمر بن عبد العزيز لما تولى إدارة الخلافة أول شيء خلعه منع من سبي علي وغير على المال بل وأثنى بنفسه وهو يخطب على القلافة الأربع الراجل فكان رحمة الله عاد الأرض يعني صادث وإذا يعني نموذج يعني لا يحقب به على نموذج ذلي وميق منه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعرضه السؤال الثاني بعد لكن لما انتهى وجاء لي بعضون راجعت للقضية مثل ما كانت واسوا أيضا كم اقتام البدع كم اقتام البدع بحسب ما تقع فيه الجواب تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات يقرأ ماشي السؤال الثالث بعد النهاتين إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات الجواب إلى قسمين الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة تعبد جهلة المتصوفة بآلات الله والرقص والصفق والغناء وأنواع المعاذف وغيرها مما هم فيه مظاهر فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتغطية والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه في كشف مثلا وهو في, هو في الإحرام عبادة مشروعة وإذا فعله غير الوطن في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بزعة محرمة وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة لغير ما تشرع فيه كالصروات النفل في أوقات النهي وكالصيام يوم الشكر، وصيام العيدين ونحو ذلك يعني البدع في العبادات يقول الشيء قسمي أو التعبد بما لم يعدن به الله. يعني هذا أمر يزعم أنه قرب إلى الله وعباد الله وليس كذلك مثل ما يطمعه جهال الصوفية مما يسمونه مثلا بالرقص والقناة والفدى وغيره يعني الرقص والغنى ما أفيا بحسب ذاتها كل الإنسان يسمع الغناء وهذا يتلذى دي هو آسف لكن يجعل هذا قرب إلى الله هذا المصيبة العظيمة هذا يكون عصفية قلنا في أبو عبد الرحمن والسلم كتابا له في ذلك يبرر لهم أن الغناء وضرب مثل هذه الآلات مما يهذب القلوب ويرققها وإلى آخره وهذا اجتبع كبار الشيوخ الطريق كما يقولون ولا أدري أي طريق هذا اللي يتقرب به لله بالغناء والعزل ثم يشتبعون ويأتون بأمرد أو امرأة حسناء وتغني لهم ويتماينون وينطالبون و... و... و... و... و... بلاي ويكون هذه القربة الله. بدع ثم جاء القشيري أبو القاتل في الرسالة القشيري المشورة وأبكد على القضية وجاء العديل من القرآن يقول المسيء يجوب هذا القربي الله بالنسبة هذا المنوع وجاء الآثار موضوع مقدوبة يكذبون عن منها السلام حتى زررهم تسقوا ماذا وانا قربه مثل ما يقول للذي لما دخل علي العرابي فقال لسعت حية الهوى كبيرة ولا قبيب لها ولا راقي ان الذي شغفته به فانه علتي في وترياطي فتمايل من الياسهم حتى سقط ردائه شو هو الظلم الجرم العظيم قال هذا النبي لما صنع البيتين في العشق وهذا وانطلب لها حتى سقط ردائه كبير كله هذا الحديث رضى الله عل عل أحد أبو القاتل كنجد ويفتح كنجد الاختبار متصوفة ثلاث ذي الله يكلمون على رشوة هذا على نفس ولا على حتى كبار الشقة أو زجورة ذي لأجل هذا اضطر شيخ الإسلام وهو الإمام المجاهد بن عن العزيز والدين والدي ونسأل الله أن يجده على ذلك ويرفع درجته عن أن كتاب الاستقامة. في جزء اي مزلدين يرد عن قشير وان السماء قريت السماع هذا اللي يعتمونه طريقه الله عزيز يقولش يا حساب لا يعني نحن عندنا او الغناء عندنا اصلا محرم في الشر لا يخلحه ذا الفستاق اما وورفة برجعة قرب الى الله فهالي بجعة ما عرضها اهل القرون الاولى الشافع يقول خاصوا من بغداد وقد خلفتوا بها شيئا فمعه الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن هو التغذير يضربون بالدفو أربعة يا الله، ويذهبون شيخ الطريق وهم غلبوا الزناقة وفي الجار وفي الساحة يتقا يجتمعون في مجلس ويتناشدون هذا الموضوع ويتراقصونه ويطلبون يعتبر القربة يا الله سبحانه وتعالى هي بالله تعالى. مثل هذا بدعة عظيمة وجريمة يعني تدخل في العبادة وليس في العبادة بشيء. هذه عبادة شخصية كما كانه الجاهدية. يفسقون ويصفرون على البيت الحرام ويسمون أن هذه يعني طلاق بيتي الحرام. ثم النوع الثالث بما أصبه مشروع لكن والله هذا الموضوع إذا كشف الرأس كشف الرأس في الإحرام واجه ليس كذلك ولا يمكن أن يقفل الإنسان رأسه إلى كان معه لكن هل يقاس مثلا كشف الرأس في الصلاة يقول كل ما من يتفرق هل يقول يكشف رأس لأمن قرب إيه الله؟ لا سابق القضية شرق. ليس مع ذلك أن كل من كشف رأسه ويدخل في هذا البلد لكن يكشف رأسه بقصد ماذا؟ بقصد أنه يعني أسبر من تقفل الرأس في الصلاة أو في الطوء أو في الطواف مثلا في غير الإحرام أو غير ذلك أما عن كشف الغرض فلا هو يعني كلام آخر وحكم آخر. نعم. استوى الغرض بعد العهد. هذه تسميه الشوكة. الشوكة بالعبادة الإضافية. العبادة الإضافية العصر مشروط، لكن الكثير غلط. مثل الصوم الآن مشروع لا. في أيام المشروع لكن كان تخصص يوم معين. ما خصصه الله ولا رسوله هذه وصفت ماذا؟ بدع. ذكر الله مشروط في كل وقت وحين، لكن تجتمع في وقت معين. بهيات معينة بصوت جماعي مثلا بذكر معين هذا كل كيفيات بدعيه براته ولا تكون مشروع التي الكيفية والطريقة والتخصص ليس فيبخش في البدع الإيضافية التي في البدعة العبادة نعم كم حالي البدعة مع العبادة التي تقع فيها الجواب لها حالتان الأولى أن تبطلها جميعاً أن تبطلها جميعاً، فمن زاد في صلاة الفجر رثة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الربعية خامسة متعامدة، وكذلك إن نقص النقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تب أن تب تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، واسلم العمل الذي وقعت فيه كما زاد في الوضوء على ثلاث رسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بإطلاه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. بعمل ببعا قد تبطر كلها نسى صلاة الفجر الآن فقعة وهي عبادة عظيمة فالذي يجيب فارثة غير ماسي بطرة تبطرها كلها وليس وعليه أن يعيد مع التنبه إذا كان يعتقد أنه لو الحق يزيد وينقض أصبح تبعا ما هذا كفرية ما هي حق تزيد لكن زادة مثلا مثلا فعل شاه وفعل وفعل وغرضا أو كذا. أما يعتقد أن الحق يزيد ينقص. وصباح ذلك نسخر خرج من الإسلام يعني لأننا قد أصل في الشغل. يحتاج الله وحده رسوله أصل في الشاي وحكمه الشاعر طرط العبادة لها. أو مثل أمر يرتب ذات البدعة مع الاسم ويرقى العمل على على أصله. الذي يزيد على الغر غسل الروح على الثلاث. فإن ليس هذا قال فمن زاد عداه فقد شاه وتحدى وغلا. ويأثر بالذيان. هذا المزيج هذا المتعامل بطبيعة الحال الذي غير إنسان قد يشوف في السنة الثالث يجبر ويأخذ بالاقل ويجعلها مثلا فلسيته ما يجد فاسر أما المتعنس قد يكون بداخل وسوس قد يكون بكذا فلا شك أن ما زاده يعني يعاسب عليه وقد يأسم به والعمل باقل على أصل لا يمتقل نعم. السؤال الخامس بعد المأسين ما البدع في المعاملات الجواب يشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فاشتراط الولاء لغير المعشر كما في قصة بريرة لما اشترت أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثر ما بال رجال منكم يقول وأحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا قاعدة كل شرط وكل أمر في المعاملات سواء ديوت أو العلاقات الشفطية من زواج أو متاح أو حتاقة أو طلاق أو غيره أو علاقات يعني بين المؤمنين بعض البعض أو علاقات المؤمنين مع غير المؤمنين كل ما كان من باقي المعاملات سواء وضعت فيه شروط أروح حدثت معاملة ليست من الشر كلها تبقوا في باب قد تكون بدعة الكفرية وقد تكون دولة دون ذلك هذه قاعدة عامة قاعدة عامة وضرب الشيخ الأمتنى في نعم السؤال السادس بعد المئتين ما الواجب التزام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الجواب الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وعلسنتنا لهم ونشر فضائلهم والتفرع مساويهم وماشر رضينهم والتنويه بشأنهم كما نوى تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار رحماء بينهم تراهم ركعاً في الزدي يبتغون فضلاً من الله ورضواناً فيماهم في وجوههم من أثر السجود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 وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين سبقوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه وعذب لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد سب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين سبقوه بثأر العسر الآية وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية وغيرها كثير ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وبأنه لا يدخل النار أحد من من بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم رضوا عنه وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل وخمسمائة قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ما في قلوبهم الآية ونشهد بأنهم أفضل قرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من انفق مثل احد لا بعد من, من بعدهم لم يبلغ مد احدهم ولا نصفه ومع الاعتقاد انهم لم يكونوا معصومين معصومين بل يجوز عليهم الخطا ولكنهم مجتهدون للمصيب المصيبه منهم اجران ولمن اخطا اجر واحد على اجتهاده وخطاه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والثوابق ما يذهب السيء ما وقع منهم ان وقع وهل يغير وهل يغير يصير نجاة البحر إذا وقعت فيه؟ يغير. وهل يغير يسير نجاة البحر إذا وقعت فيه؟ الله عنهم أرضهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أجهد الله عنهم زيت وظهرهم تطهيرا ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. أو على أحد منهم ونشهد الله على حبهم وموالاتهم والدب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته يقول لا تتبوا أصحابي الله الله بأصحابي وقال إني تارك فيكم كتابين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا, وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث في الصحيحين وغيرهما استقر أو استقرت عقيدة أهل السنة على إدراج باب الصحابة من ظل أضراب الاعتقاد نظرا لعظيم مسامتهم وجسيم الأمانة فيهم ولما اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولما عملوا وصنعوا وتحملوا وجاهدوا في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إقامة بعائل الدين وفي شفظه ثم في نسره فأصبح لهم الحق العظيم أن أصبح السلام فيهم وحبهم اعتقاد ليس تبرعا منا ولكن المتفضلين فيه بل لهم الفضل ولهم المكانة ولهم الفضل علينا جميعا رضي الله عنه عقيدة يجب أن اعتقد المسلم حبهم وموالاتهم واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بل نعتقد أنهم أفضل الناس قرى فليس في أسباع نبي أفضل من أسباع نبي عليه الصلاة من الصحاة ومن بعده قطعا ويقينة ثم نعادي ونتبرع ونضغب ونلعن ونسب كل من يتعلم باستحابة بسوء او مهتاني او تكفيري او سبء او لعن فالشيعة الرافضة او كالنوافض فكل ما في قلبه او لسانه سوء او ضغب او كرب او ضغينا على افتحابة الكرام فهو في حقيقة افتحابة ضغينا على الاسلام ورحم الله امام مالك وكريته عظيمة هو يتكلم عن الرافضة قال انما اراد اولئك في طعنه في افتحابة افتحس الذي عليه الصلاة يقال رجل ح فكان له أصحاب سوء ولو كان رجل الصارح لكان أصحابهم صالحين إلا كان صالح ليجمع حوله الصالحين لكن لما جمع حوله أن يقولهم أن يرتدون واساسيكون وظالمون ما يكون هذا؟ يتلططون الطعن كلية ذاتنا في السلام ثم في الطعن في شهود الإسلام من نقال إلينا نقال القعاة والسنة إلا الصحابة من نقال إن الشرع كله والسنة إلا الصحابة كل قد في الشهود تلعني في المشهودين من بالي أولى أليس كذلك؟ فما قال بالمنهج وغيره، ولا يصارعه يحمل في شهودنا. حتى شكون الناس في الأصل إذا كلا الله يقول كذب الرسول قبل هذا الله عزّ. الصحابة خلوه صحاب المركبذون. ماذا خل على غازلة؟ فقاموا بجينا على عور، ومن ليشهم القبيحة على مسؤول المذجوسية لا على مسؤول إسلامية. فمِنْه ليس من الإسلام في شيء ماذا نعني هذا؟ الرافض ليس من الإسلام في شيء. وإنما أراد التفتى بحب آل البيت وعلي البيت لينبورةه. أعدى عدو من لهم وأول خطني سيخاطمه هو علي بن عمي طالب لا تنفقه قصة يرويها بطر بن سوادة يقول كنت يوما في الكوفة فمرأت بنفري يقعون في أجزاء وعنظر فدخلت على علي فقلت إنها نفرا من, من يتسبون إليه يقعون في شيخي طريش وسيديهما ولولو أن يرون أنك اليوم يوما السوء والكر ما تكلموا جمارة هكذا فغرب علي وبكد ودمعت حينا رضي الله وقام على المنبر يخطب قال ماذا يصبون سيدي قريشي وشيخيهما وأبوي المؤمنين أبي بكر عمر ماذا يصبونهم ثم أتمنى عليهم ما أتمنى وذكر من سيرة من عطرة ما ذكر ثم قال علم الله لا أعطى بأحد تكلّى فيهما إلا جرت محدّا فريا هذا عني نفسه يتكلّى وهو يقول عن الممر ألا إنا خيرها من على أو بكل ثم عمر رضي الله عن الجميع فهاروا لهم أحداؤنا الراتبة ونحاربهم ونحاربهم ونتكلم فيهم ونرد عليهم ولا نتكف عليهم بل يجوز يجب بحالة عنهم مطلقا والكلام فيهم وفضحهم من أوجب الواجبات هذا الزمن يعني يستغلون ويروجون وأوتهم من من من من من, من فصيح العبارة والامتاليات ما يروجون بهباطنهم بياخذون شذى الناس ومسطعهم بالمال ثانية ومن الغرائز ثانية ومن الشبه الباطن ثانية أخرى يقابل ذلك ضعف ضعفنا لحسننا في الزبدة الصحابة وفي ديان كفر هؤلاء ووجوصيتي وخبثي هم يبغون بلا شك الناس جروي امساه هؤلاء هذا بالله تعالى نعم. ومن أوجه بالعظمات تعالى علينا أن نكره هؤلاء ولا نفكت عليهم ولا نجاملهم ولا نواليهم ولا نحبهم ولا نتقرد لهم السؤال بعد المئتين من أفضل الصحابة إجمالا الجواب أفضلهم الصادقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار ثم أهل بدر فأحف فضيعة الرضوان ومن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله تسنى صحابه كما متفاوضون رضي الله عنهم بعضهم أفضل من بعض إجمالاً يعني السابقون الأولون طبعا لهم مكان ثم الأوصاف ما هو مكان ثم, أهل بدر ثم أهل وهكذا. على البدر ثم على الأرخ وهاكلا على تفصيل جملي ثم على تفصيل يعني يعني ذاتي في أشخاص بعينهم بعض أفضل من بعض كما في هذا سؤال ثامن بعد المائتين من أفضل الصحابة لتفصيلة الجواب قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كناه زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضر بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما ظن كبتين الله تعالىهما وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متأخرا من أمتي خليلا لاتحدث أبي بكر خليل ولكن أخي وصاحبي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليك فقلتم كذب وقال أبو بكر صدق ورأني بنفسه وماله فهل أنتم كارهون لصاحبي مرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فج قط إلا سلك فجل غير فج نعم يعني كيف رشِي خلف السؤال مناقب الصحابة وفضائلهم؟ لكن نقرر هنا أن أفضل الصحابة طرَّ بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. بل يجب علينا أن نعتقد أن الصديقنا أبو بَنَ الصديقنا هذا بقى رضي الله عنه أَصْبَرَ النَّاسِ كُلِّهِ بَعْدَ النَّبِيِّ وَالْمُرْتَدِيِّ لا يتقدمه في الصبر إلا نبي أو غسول معلم بهذا ونشير إرغم لأنفس الرافضين وغيره. الصديق أبو بكر. ام المؤمنين صلى الله عليه الصلاة والسلام. سيده سهور اهل الجنه ابو بكر وعمر من الاولين والاخرين والانبياء إلا والمرسلين ما في حاجه افضل من ابو بكر وعمر الا الانبياء والرسل نعم رجعنا بالامه كلها رضي الله عنها وارضا ثم بعده صار عمر خليله الذي شاجن في خلوق المنافقين والروافض وغيرهم رضي الله عنه وهو ميت وهو ميت رضي الله عنه وارضا ثم عثمان بن عفان صلى الله رضي الله عنهما. ثم ختم أحد الصلاة وربعوا واتفقوا وأجمعوا بعريض بن أبي طالب. فهؤلاء مرتدون في الخبز ثم مرتدون في السلالة. أم وقين أولى ثم عمر ثم عثمان ثم يربع بعريض. قال أحمد بن محمد رحمه الله: من لم يربع في السلالة بعريض فهو أضل من خناري. أضل من خناري عليه. أضل من خناري وساعة تلك السلالة. نقص صلاب بعضه. كم مدة السلالة؟ كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب رواه داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سسينة قال <تصفيق> ابن جهمان عن سسينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يُعتي الله الملك يشاء الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأبو بكر ثلاثة وثلاثة أشهر وعمر عشر سنين وستة أشهر وعثمان اثنتا عشرة سنة وعلي أربع سنين وتسعة أشهر ويكملها ثلاثين بيعة الحسن بن علي ستة أشهر وأول ملوك الإسلام معاول رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعدهم ملكا عظوظا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة أعدوا أهل السنة خليفة خامسا لسيره لسير الخلفاء الراشدين الخلاف يقول الخلاف يعني خلافة النبوة ثلاثة سنين وها كان خلافة الراشدين الأربعة أبو بكر عنو أسمن العريض إلا ستة أشهر كانت الفترة التي عقب قتل أبي رمي بن عين رضي الله عنه حكم فيها الحسن ستة أشهر ثم تنازع عن خلافته. بمعاوية حقنا للدماع المسلمة وإخمادا للسكمة وهو مأجور في فعله ذلك مشكور سيد موسط مسدد رضي الله عنه فحث فيه الإشارة النبوية بقول قرصا إن ابن هذا سيد وسيصلح الله ضين سئتين عظيمتين وإسمه هكذا كان فاستقر الأمر عند معاوية فحكم رضي الله عنه فحكم فكان معاوية يعتبر أول ملوك الثلاث يعني الثلاث راشد انتهت بثلاثين سنة التي ختمت بثلاثة سنة عند الحسن راجع المصلي معه هو افضل من يصر واجل رضي الله عنه وارضاه استقل على السن عمر بن عبد العزيز ليش استقنوا يعني عمر اصلا ما وقف أي خلافه وراثه تفهم من كان قبل عمر بن عبد سليمان قبل الملك سليمان بن عبد الملك لو الذي اتفق عليه عبد الملك المره مع ابنائه يعني كان لابنه هو الأحد الواحد هو تورن يعني ثم سليمه الاصل كما قلنا يزيد ابن عبد الملك ثم هشام ابن عبد الملك عمر بن عبد العزيز ليس من في الشثمان اصلا لانه مرقصه يعني عبوس يراقي فسليمان وهي اعتبروها يعني مما اطلع له اخو عنه بسببها نزع الخلافه وجعله فيمن في عمر بن عبد العزيز ليس لا يدخل فيه في خلاف عبد الملك لمروان كما القضيه فحقا شثمان يعني يعتبر يعني خارج عن الاصل الذي استفاد في حكم الاميه ثم وثقه الله رضي الله عنه بما وثقه العجل والإنصاف والدعوة إلى السنة ونفس الخليف الأمة حتى كانت سراته تلحق بسرات الراشدين الأربع السادقين ولي الله عنه أربع عمر بن عبد العزيز تقرأي شيء <تصفيق> مع لا نقدمه على معارية هذه النقطة يخطي فيها الكثير لا نقدم عمر بن عبد العزيز على معارية. معارية صاحب من أصحاب الله سلم فلده شرف الصحبة وفضلها وقد تقرى تقائد أن الصحابة لا يمكن أحد يأكيد أفضل منهم قال الشعبي قال الشعبي لا غباء وأنتم نعاني حير من عمر من عند الله. يأكل على القضية. وهذه تقتبس في الكتب. بعض الكتاب الحديث يكتبون هذه يكتبون تماماً خلافة محاولة ويعتبرونه يعني ظالم متعد وسافر إلى غيره. الشيعة والمتفقين بالشيعة يعني الزيدي عموماً. الشيعة طبعاً معروف رأيهم. كثير من الكتاب يعني محبتين يعني. ما بعض الشيعة ولكن يفهمونه من خاطر. ماشي قاضي التاريخ بمثل غوث باليوحي الشيعي. أو رواية كتب العمر الشيعي أو رواية أخرى كل الروايات شيعة أو القصص الأغاني اللي يفاجئ الصهاينة الشيعي في قوانين مكتوبة عن كيس الظلم والجور وارتكاب الزنا والشهوات والمعار وغيره فيقول هذا معنى ظالم والصفات معتدي كذا وهذا عمر من عذابه يعني كحالة في حالة في يقدمون على على معايير فانتبه لهذا النقطة متمه لها نعم ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربع جملة الأجلت عليها كثير لا تحصى فمنها حصر مدتها في ثلاثين سنة وكانت مدة ولايتهم ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على تركيب خلافتهم ومنها ما رواه ابو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيتك أن جلوا أذلي من السماء فجاء بذكر فأخذ بعراقيها فشرب شرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب منه حتى تظلى ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تظلى ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليها عليه منها شيء ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافتها ولا الأربعة ولا, يطع ولا, يطعنوا, في خلاف ولا يطعنوا في خلافة أحد منهم إلا الظال المبتنح هذا هو الحق الخلفاء الراشدين الأربعة تقرأ أهد الصنع على أنهم الخلفاء الراشدون الذين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده من طاهم في خلافة في أحدهم هو ظال مبتدع أو قد يكون الحياة بالله كافر إذا, إذا أراد كما يسمح الرافذة وغيرهم الشاهد أن خلافتهم على الترتيب يفضلهم على تركيبهم وأجمع أهل السنة وضعي استحابة على ذلك طبعا أبو بكر معوه التقدمين عمر من مثل الثلاث عثمان لما قتل عمر جعل عمر شهوره في السكتة وأوقع عمر عبد الرحمن بن عوث وبقية ثلاثة أيام يقول رضي عمر ما توقف ذات خدري ولا عرابية إلا ثالث. من تقدم فما رأيس واحد منه يعدل بعثمان إجماع يعني عثمان هو الأولى. فأقول لما فتوا عثمان وقامة الفتنة في المدينة بقيت المدينة خمسة أيام بعد قفل رضي الله عنه وقال ليس لها حاسب يتقلب الناس أحد المصني أحدهم عن الفتنة فاجتمع المفاجر والأنصار على علي قال أنت خير في هذا الوقت فألزمه بيعب وهو تالح ده دلال على أنه ما وجدوا أفضل منهم بعد عثمان إلا علي فربعوا به رضي الله عنه رضي الله. نعم ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا نعم ملحق باستاذ اقرأ ما بعده ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها الجواب الأذلة على ذلك لا تخصى منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع قالت رئيسة إن جئت ولم أجدك فأنها تقول الموت صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا, أبا بكر ومنها ما في الصحيح مسلم عن عائسة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى وهأذى الله والمؤمنون إلا أن لا أبا بكر وهاتذى قال صلى الله عليه وسلم في تقديمي في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وأجمع على بيئتي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأصار فمن بعدهم ليس أحد من حق بالخلاف من أبي بكر وأراد المصدرسان يقصد ذلك كتابا حتى لا يتمنى متمني ولا يتمنى قانع. ثم قال وعدل عن ذلك لما يعلم إما يعلم عن أصحابهم إن أنهم لا يعدلون بأبي بكر أحدا يعظى الله ويملون لنا إلا أبا بكر وأشار إشاراته تعددة إلى تقديم لبكر في مثل قصة المرأة إذ ولم أجد لما قالي الموت قال إيه أبو بكر ثم وكره على الثلاث فرضي أهم دينهم ولا يرضاه بدنياهم ثم أجمعت الأمة على ولاية رضي الله عنه أرباح عمر وهو عمر يقول فأنا فرًا يستنع إلى الأرض ليقربوا ذلك الأسم حظوا إليه لأتأمر على قومه فيه من أبو بكر من يتقدم عن أبو بكره أبو بكره صديق يبقى له مناقب لكن فرد بها دون الخلط كلهم إلا الأنبياء والمصير رضي الله عنه هو أول الناس من خلافه وهكذا وقع وهكذا كان على الرغم من رغم أنه نعم. سؤال الرابع عشر بعد المائتين ما على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر الجواب أجلته كثيرة منها ما تقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما في حديث الفتنة التي تموذ تموج البحر قال حديث رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها باب مغلق قال أيفتح وأن يكسر قال بل يكسر قال عمر إذن لا يغلق فكان الباب عمر وكسره قتله فلم يرفع بعده السيف بين الأمة وقد أجمعت الأمة على تقديمه في بعد بعدها يبطر رضي الله عنهما هذا حق يعني لما قتف رضي الله عنه عمر لما طعن فعنه النجوسي أبو له وحمل إلى داره رضي الله عنه وعطاه أجله جاء علي يقول ابن عباس كنت واقفا فما رأيت إلا بإنسان أخذ بمنكبي فالتفتح إلى علي في لديه يقول الخاطب عمر وعمر يعني قد أضبط روحه إلى دارها يقول وين الله ما على تحت أدين السلام أحد أحظني أن الله عمله من هذا الرجل وإني لا أظن أن الله سيحشره مع صاحبين صادق. لأنني كثيرا ما قلت أسمع النبي أفضل قلت جئت على بقر عمر ذهبت على بقر عمر لخلت على بقر عمر عبر بكر عمر رضي الله عنه فبعد عبر عمر بلا كلام حتى عند علي النفسي رضي الله عنه وعلى الله ويتمنى أن الله ينتهي عمل عمر الفاروق الميمومي رضي الله عنه وعلى الله ثم المناقب العظيمة التي عدها أن النبي صلى الله لا يرى الشيطان سائس خج يسائس لم أرَ عبداً يسلي سريه والنصوص اقتدوا بالنبي من بعد عجلة عمر ما كان بعد عجلة كان عمر مناق عظيم ما يتقدم أحد على عمر بعد الصديق بعدك رضي الله يجينه أرضاه ثم استخلفها البطر ويوفقوا في ذلك يعني لأنه لا أحد حق بذلك من فتولى فكانت ملايكم من خير وذلك في الإسلام رضي الله عنه أرضاه وأرضاه الطحافة نعم سؤال الخامس عشر بعد المياتين ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة الجواب الأجلة على ذلك تثيرا منها ما تقدم ومنها حديث كاب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمة فتمة وها فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم على الهدى فسبت فاقدت بربعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا او هذا ماجه وروى الترمذي عن مرس ابن صعب وقال هذا حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن والله إن الله هذا الأمر يوما قرابت المنافقون أن تخلع قميصة الذي قمصت الله فلا تخلعه الذي قمصت الله فلا تخلعه يقول ذلك في ثلاث مرات وهو بماجه بإثناد صحيح والترمذي وحسنه وابن الحبان في صحيحه واجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده هذا حق ثالثة الراشدين الأربعة عثمان أمير المؤمنين بالنورين وضي الله عنه وارضا أجنع السحبك كما ذكرت لكم لما قتل عمر جعل الأمشورة في ستة قالهم هو يتوفي النبي والأستاذ أليس وهو عنهم رابط سعد ابن أبي وقاف بالرحمن بن عوف طلحة الزبير من الخالق أيضا سعد بن وقاف والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فعثمان وعلي هؤلاء الستة ثلاثة منهم تنازل سعد وطلحة والزبيدة بقي ثلاثة عبد الرحمن وعثمان وعلي فأوكى الأمي لعبد الرحمن يمضى أيهما أصح الأمة فعبد الرحمن العظمى يمان الثلاثة أيام ما ما قصح له بنوم يسألوا مر على المهاجرين كلهم من تقدمون فما عليهم يحضرون بعثمان مر على الأنصار كلهم عثمان قال حتى كما يطيب ما قاصع عربيا واردا إلى المدينة أو إذا سحب جده حتى إلى المسافر يس ما سقون بعثمان فلما أخضح وصل للصرح واجتمع الصحابة بالمسجد ثلاث أيام قام على عبد الرحمن يحفظ فبين وقال إن سألت كذا وكذا وكذا فما رأيت أحدا يعدل ذو إثمان فقل يا أثمان بايع فبايعه بايعه واناك أجمعه فبايعاته إجماعية يقول أحمد بن حنبي من اجتمع على بيعاته أحد كما شمع على بيعاته نثمان وكانت ولايته من ولاية الراشدة فيها رحمة للأمة توتعت أرزاقهم وتوزعت عطياتهم يقول حسن ادركت طوفا من ولاة عثمان. فكنت اصمع ملادي عثمان في الكون في عراق ملادي. ايها الناس اهدوا الى اعطياتكم. ايها الناس اهدوا الى السملي. اهدوا الى العسل. كل يوم التنوز عسلا وسلا على الناس. رضي الله عنه وارضا. ولكن لما نلت بذرة الحكمة. التي بلغ عبد الله مسرا وتألق على عثمان وزور عليه في سانس بارثا ختمت حياته بالشهادة التي وعدوا بأن يسقط عندما قال يقتل هذا فيها يوم إنه صادرا محتسبا وقال المصعد أهل ومعه رضو عمرو أثمان على أسبو واحد إن عليه النبي يقبله وشهيبان رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة الجواب أدلة ذلك كثيرا منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخوة عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم من الجنة ويدعونه إلى النار فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم من السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق عليه بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث الصحيح وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرط معرفة مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق فمرقة الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجمع أهل السنة قاطبة رحمهم الله هذا استقرأ السنة على أن رابعة كل رحيم علي وهذا ما أجمعني استحابة فما قلنا قبل قليل لما قتل عثمان بقيت المدينة النبوية لا إمام لها ولا خليفة للمسلمين خمسة أيام فاجتماع المهازون الأنصار ربيع علي لعلم أنه لا أحد يتقدمه في ذلك الوقت. وكره البيعة هورا، فليهاد في أوزن بها. وها جاءت بيعة علي رضي الله عنه كبيعة إخواني السابقين جاءت في إدبانها وفي وقتها لا من وصية سابقة كما تقول الشيعة ولا من أمور يعني أن النبي أو صبي كل هذا الكلام كذب ظهور وإنما بوع إجماع بعد صلاة لعل الصحابة في وقتهم أنه لا أحد يتقدم عليه بعد الصلاة السابقة رضي الله عنه جميعا. نعم. سؤال السابع عشر بعد المئتين ما الواجب لولاة الأمور؟ الجواب الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتركيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم ودعا الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الفروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفراً بواحة ولا لا بالثناء الكاذب عليهم وأن لهم بالصلاح والتوفيق نعم ولاة أمور المسلمين لهم ثقوق جعل الشارع حتى تجتمع الكريمة ويدرأ باب الفتنة ويدرأ باب الشر على الأمة استمعوا لهم الطاعة في طاعة الله عز وجل والنصح لهم كما جاء كما سيادة الشيخ النصوص والدعاء لهم بالتوفيق والاستباد والرشاد وعدم الخروج عليهم لأنه خروج من الفتنة وفيهم من الشر وفيه من فتح باب الفساد ما الله به عليم ثم النصيح لهم قدروا إبقاء واستفروا لهم في طاعة الله عز وجل وعدم طاعته في معصية الله عز وجل وعدم يعني أستنى عليه بما ليس فيهم حتى لا يغترون بذلك ويظنون أنهم على صوابهم على خطأ من النصيحة لهم ترشيدهم وتفديدهم وفتح باب الخير والحق لهم وسد باب الشر والفكمة عنهم كل ذلك حرصا من الشارع على انتظام الأمور وحفظ السبل وإقامة الحدود ودرع باب الفتنة ودرع الشر على الأمة حتى يتمكن من حبادة ربها ومن الدعوة إلى سبيل ربها لأنه إذا وقعت الفتنة ووقع الشر يشغل الناس بهذه الفتن عن مقتضيات الدعوة ومقتضيات الملة وربما عن دينهم كله حياذا بالله تعالى نعم السؤال نعم. الثامن عشر بعد الميتين ما الدليل على ذلك الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسول وأولي الأمر منكم الآ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يفره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات مئة جاهلية وقال عبادة المصامة رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومطرهنا وعسرنا ويسرنا علينا وإن علينا وألا لعنازع الأمر أهلى إلا أن تروا وقفرا بواحياً عندكم من الله فيه قرهان وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وقال صلى الله عليه وسلم على الفقل المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره إلا أن يقمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقال إن الطاعة في المعروف وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة الله يوم قيام لا حجة له ومن مات وليس في عيقه بيعة مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان وقال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتع... فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أمكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما فلوا وغير ذلك من الأحاديث وهذه كلها من هذه الحديث قبل ما تقدم سمع الطاعة لولاة أمور المسلمين في طاعة الله عز وجل ألا ينزع يدا من طاعة ألا يخرج عليه بالسيف إذا ترتب على خروج مصرفا أعظم بالشروط المعتبر المحلومة ثم النصيحة لهم ثم لا يعني ذلك كما بيث الحديث لا يعني ذلك السقوط عن الحق أو ترك الأمر المعروفة أن من يعني منكر فما قد يفهم البعض فإن من حقوق الله ومن حقوق الرأية ومن حقوق الأمة أن يقال الحق يوضح الخير للناس ويؤمر من معظمها عن المنكر ثم من نقطة مهمة أن لا تنتصر نفسك وإن ضرب ظهرك واخذ مالك وأثرة علينا كل هذه لا تبرر لك نزع اليد من الطاعة ولا تبرر لك الخروج على الأئمة إنما يكون الغضب والنصرة من حق للدين أما ذات الأحكام فياجز الله على قمتك وحسابك، وحاسبه الله عز ان مسا أو كذا ما في الحقد. كما في الحديث، وأثر في منشرنا وماكرهنا، وأثر علينا، ويقول يكون مرام، فتعرفون أنك يروه، وفي أحد المرات من, من شيء يعني على ثلاثة من الحق والصنا، فليثبت، وليزهد من فعله، الخروج كله شر. يفتح باب الفتمة ويفتح باب الغوغاء يفتح باب صفك الدماء يفتح باب أهدف الأعراق يضيع الأمة أمور حظيمة جدا، فيصبر ويحتسب على على الظل وعلى الأثر التي نراها ولا ننزع من طاعة ولا نقول في نفس الوقت لا نسكت عن قول الحق وإن كان المنكر والأرض المعروف لما جاءت الحديث وحديث عبادة بالطمس ويوضح لك القضية أخذ البيع عن السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومكراهنا ومشا... وآثرة علينا كل هذا نسم أن وأن لا ننجح الأمر أهله عن الخروج على إمه إلا بالشروط أن نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان يقرر أهل الحل والعقد لا غاغاء الناس من يقرر أن هذا كهر يبرر الخروج أو يبرره ليس سفائر أحلام أو أهل الطيش أو العلماء الحقلاء يعرفون مصائل الأمور وعواقبها ثم أن تكون مطمحة الخروج أعظم من مصلحة السكوت والمسجد المترتب على الخروج أقل من المسجد المترتب على الخروج فإن كان المسجد أعظم يصبر أيضا يصبر أيضا حفظا للدماء وحق كما يعني وقع في التاريخ الإسلامي في الفتاة التي خرجت وصبر عليها فأبو الصحابة رضي الله عنهم وارباههم ثم قال وأن نقول الحق لا تأخذنا في الله لو ما تلاهم فليس معنى ذلك أن يسكت عن حق أو يسكت عن المعروف أو النهي عن المنكر هذا في المسلحة في نفسها أن يؤمر بمعروف وينهى عن المنكر ويقال الحق لا تأخذنا في الله لو ما وهكذا فعل وفعل الصحابة كبار الصحابة لما وقعت حتى بين وقع ذلك محمد بن مرثم الأنصاري، عبد الله بن عمر، عمران بن فطين، سعد بن الوراق وغيرهم من كبار الصحابة، كتنا، كفوا بناءهم، كفوا يديهم وأسلحتهم وشيوفهم عنها. لما وقع سكتة من الزبير لما خرج على يزيد بن عبد الملك، نصحه الصحابة. مع أن عبد الله رضي الله عنه أفضل مئات المئات من المرات من يزيد. هذا صحابي وهذا كان يعني ما أضع السبب ولا يعرفه. ووووفي الشهر الأول يزيد بن عبد الله رضي الله عنه خرج عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه عبد الله بن عمر وبنو عباس نصحوه. نصحو وقال لك إحنا نترك هذا الأمر ما خلاصين إني شغل في بقى ما كل وقت أنا سجى أن أنتوا كثرة رضي الله عنه وقتل وأنتوا كثرة البيت الحرام وضربوا وقتل أخوه في مسجد في الحوار وأصبحت سجنا سفكة زيادة ما كبيرة كذلك لما خرج الحسين رضي الله عنه لما خرج الحسين على على يزيد أيضا نصحاه بنعباس نصحاه بنعمر نعم الحسين خير مئة بالمئة مرات من يزيد وغير يزيد أين يزيد من الحسين رضي الله عنه أرباب لكن سجنا ما منها خير والنتيجة قتل والصليح حرمته وحرمت من معه ربي الله رحمه الله ثمرة القضية فعُق عبد الله بن جرمان بن, بن عباس لما أُوتوا من الثقة والحكمة رأوا أن يخرج ولو وجدنا المبرر يعني النصر الذي تفطره أعلم أن نبقى ونكبر وإذا عبد الله بن عمر لما وقعت الفتن فتنة بيعته حتى استقر الأمر عند عبد الملك للمرات فلما استمعت عليه الكلمة وحقلت الدماء بادر إلى بيعته وأرسل إليه لبيعته وبيعته أبنائه وأو صعب نعو ولا ينزعيدها من طاع حتى تستقر الأمور وتحسن الناس من يوم يعني تولى يزيد حنا في جتنا يوم الحرى جاء فتة من الزبير وانتهى فرومة الحرم في مكة حتى ضربت الكعبة من المجنيد ثم الحسين سين صوت ثم فتة من الزبير أشعل ثم فتة كثيرة أيش النتيجة سبقة الدماء والصبيحة الأعراض كما صنع أهل الشابة أهل المدينة كانوا أمور يعني عظيمة وجميلة تحت الأعراض في يوم الحرى لاول الخروج ما كسرنا من في جتنا. التي ما جرت خيرًا ولو كان يزيد علينا علينا ملاحظات عليه في حكمه أو أو أو لكن المستدة أعضن مستد الخروج أعضن بنخبر نخبر على ذلك حتى يعني يجعل الله المسلمين فلاي مع النص مع مع الأرض المعروف مع قوله الحق مع تغيير استدال والرشاد للناس حتى لا يظلمان السؤال الثالث عشر بعد المئتين على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مراسبه الجواب قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم منصرن فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان الشيخ عقب بقول الامر حتى لا يظن من الامر بالمعروف والنهي في الى الخروج او الناس لا يفهم ذلك حق لله الله مقدم على أي حق اخر انتباهك من رأي من يمكن أن يغيره بيده قول الحق لابد يطال المعروف يوم به الممكن ينهى عنه ولا حق لأحد في ذلك إلا لله عز وجل فلا وحظ هذا هذا الفرق القضية فالأمم معروف أن الموقع واجب، صارت ولاة الأمور واجدة ولا يمتقض هذا مع هذا ولا يظن النظام أن قول الحق وأنه معروف فيه اتئات على في إما أم وخروج عليه، فإن ذات حق لله وحق لله مقدم على حق ولاة الأمور وغيرهم تبات القضية ولا لا حق الله أول ثم حقه ما نجعل الله حقا من واردين أو, أو, أو غناس أمور أو غيرهم يبقى القضية فهذا باب وهذا باب يجب علينا أن نعتقد هذا وننتبه له اتباها واضحة نعم ما حكم كرامات الأولياء ما حكم كرامات الأولياء الجواب كرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخارق في أيديهم الذي لا تنع عليهم فيه ولم يكن بطريق التحديد بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به فقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريجنا الراهب وكلها معجزات, معجزات لأنبيائهم ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الرزة وتنداء عمر لثارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام وككتابته إلى نيل مصر نيل مصر انفجر وكخيل العلاء بن الحضرمي خاض بها البحر في غز الروم وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة وكل هذه الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته فإن اتفق شيء من الخوارق لغير مستبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة وليس من, م... م... ليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشياطين والعياذ بالله من أصول أهل السنة وجمعها الإيمان بكرامات الأولياء يكرم الله ذو البعض الصالح عباده بما يكون من أمور خارقة خارج عن معهود البشر فأني يمشي على الماء أو يدخل النار ولا تحرقه أو نحو ذلك خارج عن معهود البشر كرامة من الله لهذا الولي الصالح الذي هو من أسباح الأنبياء وإذا كانت كرامات الأولياء في حقيقة المعجزات الأنبياء ونصفهم لأنها إنما نالها أولياء بسبب إيمان بالأنبياء ومتابعتهم لهم رضي الله عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أسبائهم جميعا وذكر الشيخ بعضها عمر على المنبر في المدينة ينادي يقول يا سارية الجبل سارية قائد حد السراية رجل من سارية في العراق يقاتل ينادي عمر يقول أنزم الجبل واحتين به حتى لا يأتيك العدل من خلبك وثمح سارية إن الجبل عمر الله هذا يفكر في محاولة البشر في مثل ذلك لا يمكن العلان حراري يمشي على الماء بخيره وزيشه حالي الماء على البحر يمشي أبو المسلم القولاني استدعاه الأسود عن ستدعم ابوه أتمن به قال أشهد أنك من, من أن كذابين وأبى ثم أوقعه وأدخله فيها خامن الناس هذا أبو مسلم يمشي ما فيه شيء أمر عظيم إهدار له الناس فلما جاء الوصف إلى المدينة وهو من الخضرمين احتبنه عمر وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به مثل ما صنع بإبراهيم أخلي ذلك مما يكرم الله بأولي الصالحي المهم أن تكون الصالح من هو الولي الصالح ذكره ثم لا يغطر بها لا يغطر به كذا فيغطر ويترك ما عليه من خير أو كذا ثم يجب نفرق بين كلام الشاعره وشعوذ المشعوذين بس الساحرين وده الدجالين والقاعده في ذلك ما قاله الشافعي ماذا قال الشافعي بلغه عن الليث بن سعد ان الليث بتا قال, قال من رايتمه يمشي على الماء فقيص الحاله على الكتاب والسنه اول شيء هل هو صالح على الكتاب والسنه فان كان كلك ما يا ترانا وكان غولتنا يا شحوذ مسيحنا دجال فقال الشافعي اقصى الليث لو رايتم رجل يطير في الهواء يطير هات هذه الاعراض فلا تصدقوا حتى تعرفوا الحاله على الكتاب والسنه لسعن من المشعورين من متحملهم الشياطين. فتسولن للناس وذرن الرماج في عونهم فإذا رأيتموه ليس على سبب السلة فاحكموا أن هذا شعورة ودجل وسحر وثهانة وإذا رأيتموه صالحا مستقياً لله على سبب السلة فهي من الله يكرم بها من شاء من عباده نعم السؤال الحادي والعشرون بعد المعتين من هم أولياء الله؟ الجواب هم كل من آمن بالله واستقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يستقون. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين سفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى إنما وليه الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويطون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عالم أبي فلان ليس ولي بأولياء إنما أولياء المستقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا من هم الذين آمنوا وكان يتقلوا ماهي منصد نعطيه من شيئنا ونزاعوا من شئنا، ولا هي القضية كل مؤمن متقي فهو يحقق من ولاية الله حسب إيمانه وتقوى فمستقل من ذلك ومستكثر. وأعظم أولياء الله المستحاض رضي الله عنه، ثم التابعون، ثم الأئمة، ثم من سار على عظم السبعة سيرة رضي الله عنهم أجمعين. كل مؤمن يتقي الله هو وليه الله. إن كان إيمانه قليلا وتقوىه قيساً وهي من ولاية بحسب ذلك، وكلما ازداد إيمانه وزادت تقوىه الله زادت ولاية الله له سبحانه وتعالى. انتبه لهذه القضية. فإسم الناس المعينة فنقول بأن الناس هذا قبر ولي وهذا وريح ولي نتقرب إليه لله أو كذا ثم جاء الشرط بسبب ال المزعومة هذه ليست هذه القضية. كل مؤمن مستقيم الله فهو ولي لله سبحانه وتعالى وليس العبرة بنكر ولا بحسب ولا باسم ولا بروح قد يكون مجموعة ما يعرف حتى عند الناس ربعة عشر آباء ذي الطويل مجموعة بالأبوال لا وقت مع الله لا أضره لا وقت مع الله لا أضره ما يعرف مجموعة بالأبوال. فنين المناصب نوزعها على مشيئنا ونقطع عن مشيئنا وراجع في ذلك يعني كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن والياء الشيطان لابن في فيه خير عظيم راجع كتاب الشلسان قطر قطر الولي اثنين كانه شرح حديث الولي قطر النبي او كذا قطر الولي في شرح في الولي حديث الولي حديث الولايه المشهور الذي فيه ما تقرب الى عبد يحب الولي مشايخ ترضوا عليه ولا لا احد يتقرب الى النواب حتى وحبه إذا أحببت وكنت سمعه وكنت شرحه في شرح حظيم في كتاب مستقيم اسم مقطر الوليد شرح حديث الوليد أظن اسمها كذا راجع هذا الوقتبي في معرفة القلاية وشروطها وحقوقها والقاعدة العامة الذين عاملوا وكانوا يتقون اقرأ ما بعدهم السؤال الأخير وهو السؤال الثاني والعشرون بعد المئتين من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الجواب هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة كما أسفناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية قال هم من كان على مثلنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ولا لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا